بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم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 الإنسان ليطغى أو رآه استغمى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيتَ إِن كَذَّبَ وَكَوَلَّ أَلَمْ يعلَ بِأَن اللهَّ يَراء كَلَّ لَ إِلَّا يَتَهِلَ نَستَع بِ النَّاسِيَ ناصةٍ كَابِبَة خَااطِئَة فَلَْدَع سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب